وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا لَلَّهُمْ هُلِكُوهُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهُمْ مَعْذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُولُونَ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 بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب 111. ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 112. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 يَخْنُفُ وَارِثُ الْكِتَابِ يَخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُ 117. واخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون 118. أفلا تعقلون والذين يمسكون في الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين